وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة أما بعد روى جبير بن مطعم وزيد بن سابت رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في بيان العمل القليل الذي ترتب عليه ثواب جزيل ضخم عظيم وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأا سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم وفي رواية قلب امرئ مؤمن إخلاص العمل لله عز وجل ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أو تحيط من ورائهم فيقول النبي عليه السلام لا يعتقد قلب مسلم عليهن إلا دخل الجنة لا يتصف بذلك أحد إلا وجبت له الجنة ثلاثة أعمال إخلاص العمل لله عز وجل مراصحة أولاة الأمر لزوم جماعة المسلمين هذه الأعمال الثلاثة تستوجب دخول الجنة ثم يقول عليه الصلاة والسلام ومن كانت الآخرة همه نيته كل همه قدام كل همه في الآخرة كل همه في نصرة دين الله عز وجل وكيف يظهر الإسلام على غيره من سائر الملل والنحل ومن كانت الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، واتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا نيته، انظر إلى السورة العكسية، فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه. ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له حديث لا يشرح في بضع دقائق وإنما في بضع ساعات أو أيام ولكن لضيق المقام وقصر الوقت نأخذ منه من طرف اللسان ثوائد يبتدئ هذا الحديث بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لطلبة العلم وأهل العلم وبالذات علم الحديث النبوي والتفقه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي سنته بالنظارة والنظرة يقول نضر الله امرأة ولذلك أنظروا الناس علماء الحديث بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام لهم فيقول نظر الله امرأة سمع منا طبعا المرأة تدخل معهم سمع منا مقالة حديثا فواعاه حفظه جيدا وإن لم يعرف معناه ولكنه يحفظ نصوصه وألفاظه وحروفه كما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وممن نقله إلينا من الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا وإلى يوم قيامة نبدر الله رأى سمع منا مقالة فوعها فأداها أي بلغها إلى غيره وفي هذا وفي هذا إشارة إلى وجوب تبليغ العلم إلى من بعدنا وعدم كتمانه. فإن الله تبارك وتعالى ذم كاتم العلم، ونبينا عليه الصلاة والسلام ذم كاتم العلم، فلا يحل لأحد عنده علم، احتاج الناس إليه أن يكتمه، ومن يكتمه فإنه آثم قلبه، ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان عنده من العلم الشيء الكثير فبس إلينا بعضه وأخفى علينا البعض لأنه متعلق بالفتن التي يمكن أن تمر بها الأمة ولكنه حدث بعد ذلك في أول الأمر امتنع عن ذلك كما امتنع غيره من أهل العلم ومن الصحابة وغيرهم عن بس أصناف وأنواع معينة من السنة مخافة على مستقبل الأمة ثم حدثوا بها تأثما قبل وفاتهم فهذا الحديث يبين فضل أهل العلم وحملة العلم وأنه يجب عليهم نقل العلم إلى غيرهم حتى لا ينقطع العلم في الأمة بإعراضي جيل منها عن تبليغ العلم فكيف يصل إلى الناس وإلى من يأتي بعدهم نضر الله دعوة ودعوة من مين ممن لا ترد دعوته عند ربه صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوع من سامع رب مبلغ الذي تبلغه أنت هذا الحديث ربما يكون عنده من العلم والفقه والحصافة والاستنتاج والاستنباط من هذا النص ما ليس عندك أنت يا من سمعت الحديث فما عليك إلا أن تحفظ الحديث كما سمعته ثم تؤديه إن لم تكن من أهل الفهم إلى من يفهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام لأننا مطلوب منا أن نعبد الله تبارك وتعالى بما قال على ما أرد وأن نعبد الله تعالى بما حدث به رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأهوائنا وأغراضنا وشهواتنا وقلوبنا الفاسدة التي انحرفت عن منهج الله تعالى وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ثم يقول عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب عبد المسلم أو مؤمن لا يعتقد قلب المؤمن على هذه السلاس إلا دخل الجنة شفت المكافة إلا دخل الجنة أنا أتصور لو أن مناديا ينادي من يفعل كذا وله الجنة لا اشربت رؤوس وقلوب وابدان جميع من يسمع النداء الى هذا التكليف الذي يؤدي به الى الجنة وهل يسعى مسلم لغير هذا هل يسعى مسلم او يسعى موحدا مؤمنا الا ان يعمل لجنة عرضها السماوات والأرض فيها النعيم المقيم وفيها رؤية وجه الله عز وجل هل هناك نعيم أعظم من الجنة وما فيها ثلاث لا يعتقد قلب المؤمن عليهن إلا دخل الجنة ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إخلاص العمل لله إخلاص العمل لله أي صح كلمة سهلة لكن تحتاج إلى مجهود عظيم جدا ومجهدة النفس ومحاسبتها على كل كبير وصغير هل أراد بهذا القول وجه الله أم أراد به إرضاء فلان أو فلانة أو مدح فلان أو فلانة أو ليقال عنه كذا أو ليحافظ به بهذا القول على كرسي، أو منصب أو مال أو يحصل به أي متاع من متع الدنيا لابد أن يراجع الإنسان دائما نفسه ويكون كالحارس على قلبه على قلبه فإذا كان القول يقصد به وجه الله يقول وإذا كان غير ذلك يخزنه في باطنه لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى فمهما حسنت من قولك أو فعلك طلبا لمدحة الناس فإن الله تبارك وتعالى يحمل الناس على أن يمدحوك لأن الله تعالى يحب المخلصين يحب الصادقين في أقوالهم وأفعالهم فالصدق منجاه، جاه والإخلاص من جاه. في الدنيا والآخرة إخلاص العمل لله والعمل يشمل معه القول إنما الأعمال بالنيات الأعمال هنا تشمل الأقوال ويمرهونة بنية فاعلها ونية قائلها فإن كانت صالحة فهي صالحة مرفوعة ومقبولة ومثاب عليها وإن كانت غير ذلك ردت في وجه صاحبها ولا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة وإذا أحب الله تعالى عبده المخلص الصادق في أقواله وأفعاله القائم بحدود الله الملتزم لما أحله الله الهارب مما حرم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فلا شك أن الله تعالى ينادي ملائكة السماء إني أحب فلانا فأحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض إذا لابد أن تعلم إذا كان لك قبول عند الناس فلتعلم أنك على خير وأنك على هدى وأنك على صراط المستقيم وأن الله تعالى هو الذي تفضل عليك بأن جعل لك القبول بين الناس وإذا كنت غير ذلك غير مخلص لله في قولك وفعلك فاعلم أن البغضة لك في السماء والأرض في السماء والأرض بفساد نيتك إذن مدر الأمر كله على أن تكون خالص النية صالح النية إخلاص العمل لله الثانية مراصحة ولاة الأمر وهذا أمر المشروع إذا كان هناك عمل من ولي الأمر أو من غيره يخالف الشرع، فإنما التذكير والنصح الذي له شروط التأدب والإخلاص الله عز وجل والدعاء والثناء والمدح بين يدي النصيحة حتى تقع موقعها اللائق منها ومنافحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين لا يكون المسلمون جميعا في واد وأنت في واد آخر لا تفارق ما عليه جماعة الإسلام في عقيدة ولا في عمل في عقيدة ولا في عمل وإنما تلزم جماعة المسلمين ولا أقول إن المقصود بالجماعة هي تلك الطوائف المتحزبة هنا وهناك فليس هذا مراد الحديث وإنما مراد الحديث عموم جماعة المسلمين وعموم جماعة الإسلام فهذا المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام وأن تلزم جماعة المسلمين لماذا؟ لأن دعوتهم تحيط من ورائهم تشمل جميع المسلمين بخلاف هذه جماعة أو تلك فإن التحزب مضعف للولاء لله ورسوله والإخلاص في القول والعمل لله تعالى نعم فهذه السلاس ما اتصف بها قلب عبد مسلم أو مؤمن إلا دخل الجنة إلا دخل الجنة ثم يبين عليه الصلاة والسلام أن من كانت نيته الآخرة همه الأعظم همه الأعظم وشغله الشاغل أن يعمل للآخرة للدار الباقية قال ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله جمع الله شمل هدية كبيرة جدا في مقابل إخلاص النية وتصحيح المسار مع الله عز وجل قال إخلاصه جمع الله شمله جمع الله عليك شملك وشأنك وأمرك كله مجموع وتحت السيطرة وتحت السيطرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وجعل غناه في قلبه آ إنما الغنى غنى النفس كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كسرة العرب إن يكون عندك أموال وبيوت وسيارات وزوجات وأم... لا لا لا ليس هذا هو الغنى الغنى الحقيقي أن تكون غنيا بقلبك وغنيا بنفسك عن أعراض الدنيا وإنما يكفيك منها أقل القليل الذي تتبلغ به إلى الله عز وجل نعم فقال وجعل غناه في قلبه كما كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي تصدق بنصف ماله لله عز وجل ثم كان النبي إذا آته مال دفع منه إلى عمر فقال عمر الغني بنفسه وقلبه رضي الله عنه يا رسول الله أعطيه إلى من هو أفقر إليه مني شفت الغنى زاهد ليس في حاجة وإن كان في حاجة لا بأس أن يحمل نفسه على أن يعيش بأقل القليل فقال أعطيه إلى من هو أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إذا أتاك مال من غير إشراف نفس منك دون أن تتطلع إليه ومن غير مسألة فخذه يبارك لك فيه فكان عمر يأخذ ذلك ويتصدق وتصدق لأنه غني النفس فقال عليه الصلاة والسلام ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة زليلة أتته دون أن يبحث عنها ودون أن يلهث وراءها لماذا؟ لأن الله تعالى كافأه بإعراض عن الدنيا وإعراض قلبي عن زينتها أن سيرها إليه بغير طلب انظر إلى الصورة المعاكسة ومن كانت الدنيا الدنيا هم وغرضه وحياته كلها يقوم وينام يبحث عن الدنيا وملذاتها وشهواتها انظر إلى العقوبة إلا فرق الله عليه شمله مصيبة سوداء مصيبة سوداء إلا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه يعني نحس والشفار. كل ما يروح مكان يلاقي الدنيا مقفولة في الشر ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له إلا ما كتبه الله عز وجل له ليتبلغ به أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال والأقوال إنه لي ذلك والقدر عليه وصلى الله عن نبينا محمد دعوة فوق. <تصفيق>